بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحان فاتون به نقعا فوسقن به جمعا إن الإنسان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحص في الصدور ورن ذو الفقر يومئذ لقضي